في العصر الحديث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية وقد غيرت طريقة تواصلنا مع الآخرين تغييراً جذرياً فعلى الرغم من أنها قربت المسافات وسهلت التواصل الفورية إلا أنها أثرت سلباً على جودة العلاقات الإنسانية فالكثير من الأفراد أصبحوا يفضلون التواصل الرقمية على اللقاء الوجه للوجه مما أدى إلى ضعف العلاقات الأسرية والاجتماعية كما أدى الإفراط في استخدام تلك الوسائل إلى ظهور مشاكل نفسية كالعزلة والاكتئاب. من ناحية أخرى، تساهم وسائل التواصل في نشر الوعي والتثقيف، وتستخدم كمنصة للتعبير عن الرأي وتبادل الخبرات، إلا أن سوء استخدامها قد يؤدي إلى انتشار المعلومات الكاذبة وخطورة التنمر الإلكتروني. لذلك، يجب علينا استخدام هذه الوسائل بوعي واتزان، وتجنيبها ما يضعف العلاقات الحقيقية فالتقنية في خدمة الإنسان ولا ينبغي أن تكون بديلا عن الوجود الإنساني المباشر